يَلْعَنُهُ اللَّهُ وَيَلْعَنُ اللاعنون إِلَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وبينوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرحيم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 خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بِمَا ينفع الناس بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وبس كفينا من كل دابة، وتصر في الرياح والاستحاب المسخر بين السماء والأرض، والاستحاب المسخر بين السماء السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب 112. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن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 119. وقال الذين اتبعوا له أن لنا كره فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس أرض حالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن ولكم عدو مبين إنما يأمركم بس والجوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا كيل لهم ما أنزل الله قالوا بل نتبع تبع ما الفنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعط بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعتلون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 حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضفر غير باغ ولا عاد فلا عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار بطونهم إلا النار أسلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق